رديدوا الله أ ك ب ر إ ن ه النصر ا ل م ب ي إ ن ه ا خ ل ا ف ة البشرى ووعد و ي ق ي رديدوا الله أ ك ب ر إ ن ه النصر ا ل م ب ي إ ن ه ا خلافه البشرى ووعد ويقين ن ه النصر, النصر المؤزر من إ ل ه العالمين فاصدحوا في كل فج هذا يوم الفاتحين رديدوا الله أ ك ب ر إ ن ه النصر المبين انها خ ل ا ف ة البشرى ووعد ويقين رديدوا الله أ ك ب ر إ ن ه النصر المبين إ ن ه ا خ ل ا ف ة البشرى ووعد ويقين يا عباد الله بشرى قام صرح المؤمنين قام صرح العز هيا فافراحوا ف ر ا يا مسلمين ففرحوا يا مسلمين, ففرحوا يا مسلمين, ففرحوا يا مسلمين سوف تعلو رايه الحق ويخبو الكافر ونعيد المجد للدين وعهد الصالح نعيد المجد للدين وعهد الصالحين